فأصبحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسقين إنما المؤمنون إخوة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 عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا اغتنموا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا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 الله اتقاكم ان الله عليم خبير ان اكرمكم عند الله الله عليم خبير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 قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموه